بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا وزی وَالَّذِي دور سے فَجَعَلَهُ سنوں پوریوں کے پلت سلام ش لر سیوں کے لو سرکر و تجل اشک الَّذِي يَصُلَّ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِي فلح من تزكى وكر اسم ربه فصلى بل والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموت